وَأُولَاءَ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيْضَى ضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَقِلَّ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَلْزَمَهُ إلَيْكُمْ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 116. من قرية رَبِّهَا عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا 117. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا